وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليكم سعوة الله إن شاء الله الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم رب العظيم أن يجير نوعيكم من عذاب النار نحمده جل وعلا الذي جمع نوعيكم في هذه الغرف الطريبات المباركات ونسأل سبحانه كما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا وإياكم في الجنة مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغم الميامين رضي الله عنهم أجمعين مع حلقة جديدة من شرح لمعة الاعتقاد ونعتدر أن نتأخرنا قليلا هناك مشاكل في النت على السلفة يفرضها تعالى أن يسرى الأمور يقول الشيخ رحمه الله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى هذا لبيان كمال صفاته له ما في السماء وما في الأرض، وهو مالك الملك ولا أحد من المخلوقين يملك شيئا وحتى ملوك الدنيا يملكون ملكا ناقصا من جهتين من جهتي أنه ملك لا يستطيع هو أن يحوزه أو يتصرف فيه كما يشاء ومن جهة أخرى أن ملكه هذا ناقص ومنقطع لأنه إما أن يرحله عنه أو يرحل عنه ملكه أما مالك الملك الذي له ما في السماوات وما في الأرض فهو الخالق له والمالك تبارك وتعالى قالوا ما بينهما أي ما بين السماوات والأرض وما تحت الثرع الثرع هو الطراب الثرع هو الطراب وهذا لبيان أن الله سبحانه وتعالى له كل شيء في العلو والسفل تبارك الله وما بينهما يعني في العلو الأسفل ما بينهما وهو ملك لله جل وعلا قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وهذا لبيان كماله سبحانه في سمعه وعلمه وقوله تعالى وإن تجهر بالقول لبيان أن الجهر بالقول والسر لبيان أن الجهر بالقول والعلان يعده سواء نعم الجهر بالقول أو السر عند الله جل وعلا سواء، فإنه يعلم السر وأخفى لهذا جاء التعليل فإنه يعلم السر وأخفى أي أخفى من السر والسر قيل هو ما يسره الإنسان شخص آخر فيقال سره بكذا كلمه سرا بينه وبينه فقوله تعالى وأخفى أي أخفى من هذا السر الذي يكون بين اثنين وقيل إن قوله فإنه يعلم السر أي ما يسره الإنسان في نفسه وليس إلى غيره حتى ما يجول بخاطئك فاعلم أن ربك مطلع عليه يعلمه سبحانه وتعالى فيكون معناه قوله تعالى وأخفى أي ما هو أخفى من السر أي مما يجهله الإنسان من نفسه هو فإن الإنسان ها يسر أمرا فيعلمه لكن قد يقوم في نفس الأمور هي أخفى مما يسره فالله سبحانه وتعالى يعلمها بعلمه فكيف بما فوق السر من الجهر بالقول لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء كما قال تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ولهذا قال الشيخ رحمه الله هنا أحاط بكل شيء علمه وهذا العموم المطلق هو مدلول هذه الآية أي أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما فهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ويعلم السر وأخفى فقد أحاط بكل شيء علم تبارك وتعالى وهذا نص آية وهو قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأما الله قد أحاط بكل شيء علمه قوله بكل شيء هذه نكرة في سياق النفي أفت عم يعني من ألفاظ العموم إذا جاءت النكرة في سياق النفي فهي من ألفاظ العموم أي أن علمه سبحانه أحاط بكل شيء مهما دق أو صغر أو خفي في ليل أو نهار في داخل البحار أو تحت الثرى أو أقف من ذلك فقد أحاط الله بكل شيء تبارك وتعالى وتقدس. قال وقهر كل مخلوق عزة وحكمة أي أنه سبحانه وتعالى قهر الجميع عزة وحكمة لأنه سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم العزيز في ملكه الحكيم في خلقه وأمنه وشرعه فهو سبحانه وتعالى قهر كل مخلوق وهذا واضح جدا فالكل داخل تحت مشيئته سبحانه وتعالى وقد سبق هذا من قبل ووسع كل شيء رحمة وعلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ووسع كل شيء ووسع كل شيء رحمة وعلم أي هو سبحانه وتعالى قهر عباده ووسعهم برحمته ها وسع كل شيء رحمة وعلم كما أنه وسعهم علما فهو وسعهم رحمة ورحمة الله سبحانه وتعالى امتدت ووسعت كل شيء حتى البهائمة والحشرات وحتى الكفار لأنه يشاهد أن الكفار يرحم بعضهم بعض ويرحمون أولادهم والحيوانات كذلك فرحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء كما أن علمه تبارك وتعالى وسع كل شيء ثم يقول الشيخ مستشهدا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا رحيطون به علم وهذا يؤكد ما سبق فهو سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما أمامهم وما سيعملونه سواء عملوه بتخطيط منهم وإرادة أو غير ذلك مما يقع لهم من مقدورات الله سبحانه وتعالى المستقبلية كما أنه يعلم ما خلفهم مما عملوه أحصاه الله سبحانه وتعالى وعلمه وكتبه وعلى هذا فإن علم الله أحاط بكل شيء سابق ولاحق والله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون كما قال تعالى عن الكفار في الدنيا وحينما يقفون بين يديه تبارك وتعالى يطلبون الرجعة قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم هذا في الدنيا وقال عنهم في الآخرة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولا تظن أن هذا من باب التقدير بل هذا من باب العلم من باب العلم اليقين العلم الكامل لله, لله تعالى أن الكافر هو واقف بين بينه يوم القيامة يشاهد العذاب ويوقن بالحقيقة التي لا نراء فيها يرى الحقيقة بأم عينيه البعت الجزاء الحساب النار والجنة قال الله عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أي أن هذا الكافر لو عاد إلى الدنيا لعاد إلى كفره وشركه فيقول ها قد قلنا لكم إن الأمر غير صحيح ها نحن قد رجعنا إلى الدنيا مرة أخرى فقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وهم باب العلمي العلم بما لم يكن لو كان كيف كان يكون فهو سبحانه وتعالى علم ما كان وما لم يكن ثم ردأ الشيخ رحمه الله تعالى يذكر قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات فقال رحمه الله موصوف بما وعليكم سامة الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم أي أنه تبارك وتعالى موصوف بما وصف به نفسه حيكم الله من صفات الكمال والجلال في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم وهذه هي طريقة السلف في وصف الله جل وعلا أنهم يصفون الله تعالى بما وصفه به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يعطلوا الصفات أو يشبهوها أو يحرفوها أو يتأولوها تأويلا يبعد بها عن معانيها الذائقة بالله جل وعلا مع قولهم واعتقادهم ويقينهم وإيمانهم بأن كيفية هذه الصفات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب إتباة الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى كما وردت في الكتاب والسنة وكما يليق بجلال الله وعظمته وهذه القاعدة هي التي صار عليها المؤلف رحمه الله في كتابه هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى. ذكر تفصيل ما ورد من أسماء الله تبارك وتعالى وبقية مسائل الاعتقاد <تصفيق> ثم أوضحها رحمه الله ببيان أمل خطير ومهم ومهم جدا تميز بأهل حسنة وجهما فقال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وهذا تفصيل لما أجمله المؤلف رحمه الله في بيان قاعدة أهل السنة الجماعة في باب الأسماء والصفات وذلك بالاعتماد على القرآن أولا وعلى السنة ثانيا طولا إن كل ما جاء إن كل ما جاء في القرآن العظيم فإننا نأخذ به في جميع مسائل الاعتقاد عليكم سلام الله وعلى رأسها مسألة الأسماء والصفات وقد يقول قائل وأيضا فأهل الكلام ولمعطلة يأخذون بما في القرآن فنقول فرق عظيم بين من يأخذ بما في القرآن مفسرا للقرآن بالقرآن ومفسرا للقرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومتبتا لما ورد وبين من يأخذ به ثم يعمل فيه تحريفا وتأويل من أجل قواعد عقلية فاسدة فالذي قال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف فسوا هؤلاء استوى لمعنى ماذا؟ ما هو تفسيرهم لكلمة استوى؟ عليكم سعد الله. ما هو تفسيرهم لكلمة استوى؟ استوى لا أحسنتم. ها؟ استوى هو في الظاهر أخذ بالقرآن، لكنه في الحقيقة لم يثبت ما في القرآن على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. فحرف فحرف اللفظ والمعنى فحرف اللفظ والمعنى عما دل عليه نص الآية من إتبات صفة الاستواء لله وهذا هو التحريف والتأويل الباطل الذي منعه لإما رحمهم الله تعالى فأهل السنة وجماعة يأخذون من في القرآن يأخذون بما في القرآن ويتبتونه على مقتضى ما عيّف من اللغة العربية التي نزل بها القرآن مضبوطة ومقيّدة بالأدلة الأخرى من الكتاب والسنة ومن فهم الصحارة رضي الله عنهم لهذه النصوص. أما أن ينطلق إلى نصوص القرآن ثم يعمل فيها كل إنسان بما يشاء، فهذا هو الذي فرق الفرق. ولو تأمننا مذهب المعتزلة والخوارج والموجعة واللافضة وغيروهم لوجدنا جدنا أن كل واحد منهم يحتج بآية القرآن وليس معنى ذلك أن مذاهبهم صحيحة أن مذاهبهم صحيحة أن مذاهبهم صحيحة لأنه محتاج بالقرآن. فإن الاحتجاج بالقرآن لابد أن يكون على منهاج صحيح وعلى طريقة سليمة مؤصلة ولا يكون هم المحتج بالقرآن أن يأخذ من النصوص ما يريد ويدع منها ما لا يريد بناء على أهوائه فإن هذا هو منهاج أهل الأهواء فمنهاج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى قائم على أسس صحيحة قائم على أسس صحيحة وعلى أسس منضبطة في الاستدلال بنصوص الكتاب الكريم وفي كيفية الاستدلال والفهم ولهذا قال وكل ما جاء في القرآن وعليكم السلام وقول ما جاء في القرآن أي من الأسماء والصفات فنحن نثبته لله كما يليق بجلاله وعظمته ونسلم به ثانيا رحمة الله قال رحمه الله قال رحمه الله أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن نصف الله تعالى بما صح عن نبينا مما صح من حديث رسول الله فنحن نأخذ به في باب الاعتقال ومن ذلك إتبات الصفات لله تبارك وتعالى وهذا هو بيت القصيد في منهاج أهل السنة والجماعة وهو القضية الكبرى وأحد الأصول الكبار التي ميزت أهل السنة والجماعة عن غيرهم ميزت أهل السنة والجماعة عن غيره من الطوائف على وهو حجية خبر الآحاد في العقيدة ها؟ حجية خبر الآحاد في العقيدة لأن هذه الطوائف لا يحتجون لخبر الآحاد في العقائد بل يردونها <تصفيق> إن القول بأن خبر الآحاد إذا صح وتنقّى بالقبول يفيد العلم ويحتج به في باب الاعتقاد والشيخ الألباني رحمه الله عنده رسالة قيمة في هذا الباب سماها وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين وكذلك هناك رسالة للدكتور عمر الأشقر سماها أصل الاعتقال وكذلك رسالة للشيخ سليم هلالي الأدلة والشواهد في حجية الخبر الواحد والشيخ بن جبهين محمد حفظه الله كذلك رسالة في حجية خبر الواحد ما كانت في أصول الفقه إلا أنه أيضا تطرق لقضية احتجاج به في أصول الاعتقال وأوسع من تكلم في ذلك وأعتقد نعم قاد برهون كذلك من شيء نعم وأظن أن جميع هؤلاء استفادوا منه وابن القيم رحمه الله في كتابه مختصر الصراعق فإن لمائة صفحة من مختصر الصراعق المنصلة كلها في بيان هذه القضية وتميز رحمه الله تعالى أنه أصل القضية من أساسها تأصيلا قويا أرجعها إلى قضية شهادة أن محمد رسول الله وإلى قضية تبليغ الرسول هذا الدين وإلى قضية أن هذا الدين كامل وباقي وإلى قضايا أخرى ثم ذكر عددا من الأدلة الدالة على إفادته العلم وعلى حجيت في باب الاعتقاد وفي غيره وهذا الذي عليه جماؤه على إما المتقدمين رحمهم الله تعالى نعم. إذن قال كتون تونا إما إن الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأم بالقبول نعم تمام حجة نعم. صدق الله خير قال كتون الأمة إن الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول هي لم ينتقيها العلماء جهابدة تفيد العلم ويحتج بها في العقيدة فكيف يأتي من يعكس الأمر ويجعل قول الجمهور بأنها لا تفيد العلم ثم يجعل القول بأنها تفيد العلم ويحتج بها في العقيدة قولا ضعيفا هزيلا لذلك فإننا نقول إن حكاية الخلاف في هذه المسألة التي معنا هي كما يلي جماعي الأئمة أنه يفيد العلم ويحتج بي في باب العقيدة وقال بعض العلماء يفيد الضن ويحتج بي في العقيدة مثل ما قاله ابن الله رحمه الله تعالى فخالف لفظا لكنه انتهى في النهاية النتيجة نفسها، وهو أنه يحتج به، نعم، نعم بارك الله فيك، يحتج به يحتج بخبر الواحد في باب العقائد. إذن فمنهاج أهل السنة والجماعة أن كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن فإنه يجب الإيمان به فإنه يجب الإيمان به والتصديق به ويجب تلقيه بالتسليم والقبول فإذا صح الاسناد ولم يعترض عليه أحد من الأئمة فإننا نأخذه ونتلقاه بالقبول لأن هذا الذي وصلنا عن طريقها أولئة الأئمة العدول وهو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو رفضنا كل هذه الأحاديث لكان ذلك مدخلا لأن نرد أيضا أحاديث الأحكام كما فعلت بعض الطوائف حيث قالت ما دامت حديث الأحادي محتملا فكيف نأخذ به في أمورنا كلها من العبادات والمعاملات وغيرها إذا رفضنا أحاديث الأحاديث في العقائد سنردها كذلك في الأحكام لأنها إذا أردت في العقائد التي هي الأصل فكيف لا ترد في الأحكام هذه خطورة الذين يردون أحاديث الأحادي إذا ردوها في العقائد فمن باب أولى تمام الله يكرمك فمن باب أولى أنها ترد في الأحكام إذا ردت في الأصول فكيف لا ترد في الفروع ولهذا كان لأم رحمهم الله تعالى لا يفرقون بين هذا وهذا حتى إنه لما قيل لإسحاق نرى رحمه الله حين حدث بأحاديث النزول أحاديث صحيحة جاءت في الصحيحين وغيرهما بل هي متواترة كيف تروي ينزل ربنا إلى الصماء الدنيا كأن السائل يوهم أن فيها نوع من التشبيه أو ما لا يلق بالله سبحانه وتعالى فانطهره إسحاق بن رهوي رحمه الله تعالى وقال هذه الأحاديث والروايات هي التي بها نحلل الدماء وبها نحرم. ما شاء الله وبها نحلل الفروش وبها نحرم وبها نحلل الأموال وبها نحرم فكيف نأخذ بخبر الآحاد ها؟ ونقطع به رقبة نفس معصومة ثم لا نأخذ به حين يأتي هذا الاسناد نفسه مخبر عن صفات من صفات الله تبارك وتعالى لا شك أن هذا عين التناقض لله دره يرضي على هذا نقيم الحدود على الناس بأحادث الأحاد ولا نعمل بها في باب العقائد أمر الخطئ جدا وهذا المنحى نحاه حتى بعض المتأخرين الذين سلكوا هذا المسلك وردوا أحاديث الأحاد ومنهم الشيخ الغزالي رحمه الله يعني الشيخ الغزالي معاصر رحمه الله تعالى صلى الله تعالى أن يقفل لنا وله كان ممن يرد أحاديث الأحاد وهناك مجموعة من الدعاة والشيوخ الذين ردوا عليه في هذا المجال يبين هذه المسألة العلماء رحمهم الله أخذوا وعملوا بأحادث الأحادث ولم يفرق رحمهم الله تعالى حتى إن بعضهم يصرح بلفظ الشهادة فإذا ساق إسنادا روتوا كلهم عدول تقات أتبات وهو مبتصر الإسناد قال أشهد بالله أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لا إله إلا الله ولا شك أنها ليست شهادة على باطل لأنه بناها على علم حيث وصل عنده إلى علم اليقين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 وقول رحمه الله وطرق التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل إشارة إلى منهج المخالفين لأهل السنة والجماعة إذا جاءتهم النصوص حيث إنهم فيها على طرائق فمنهم من يرد فيقول حتى ولو جاء الدليل على هذه الصفة لله عليكم السلام الله أو على هذا الأمر العقدي في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير مقبول فرد عليهم الشيخ رحمه الله وطرق التعرض له بالرد فأهل السنة الجماعة يقبلون ولا يردون يقبلون ولا يردون يقبلون ولا يردون موارد من ذلك بل يقبلونه ويسلمون له فالرد مدموم فالرد المدموم ورد النص أو رد ما دل عليه النص من صفات من صفة ونحوها وقوله هو التأويل أي ترك التعرض له بالتأويل وهذه إشارة إلى رد الطريقة التانية للمخالفين الذين لا يردون النص باشرة ها بل يسلمون له في الجملة لكنهم يعملون في التأويل الباطل ها هؤلاء يسلمون للنص لكن يؤولونه تأويل تأويلا باطلا تأويلا باطلا والتأويل هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجحي إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقتابن به. هذا هو التعريف المُشترَع عند كثير من كتّاب الأصول الفقه وغيرهم. لكن لفظة التأويل الوارد في كتاب السنة وعند سلف الصالح رحمه الله تعالى يطلق على إطلاقين. انتبه هذه إلى هذه المسألة. إذا وجدت كلمة التأويل عند أهل السنة وجماعة تطلق على إطلاقين. ما هو أحدهما؟ و... أنا نجد هذه الكلمة في تفسير طبري وت... يقول وتأويل الآية كذا وكذا ها؟ وهذا هو منهج ناع تمام بمعنى التفسير ها؟ بمعنى التفسير تماما بمعنى التفسير وهذا منهج من جرية طبري إن كثير ما يقول في تفسيره القول في تأويل قول الله تعالى أي تفسير قول تعالى هذا هو القول الأول الثاني بمعنى الحقيقة التي نع يأول أو يأول إليها الشيء فتأويل صفات الله أي حقيقة صفات الله هكذا يقولون وتأويل الرؤيا أي حقيقة الرؤيا كما أخبر تعالى يا أبت هذا تأويل رؤيا يمين قبل كما جاء نيوسف عليه الصلاة والسلام أي حقيقة الرؤية التي أي حقيقة الرؤية التي رآها أولا تحققت من خلال ما جرى له مع إخوتي ومن هنا فإن هذين المعنيين للتأويل اللذين هما التفسير أو حقيقة الشيء هما المعنيان المشهوران المعروفان عند السلف الصالح أما المعنى الثالث للتأويل أه؟ وهو الذي ذكرناه أولا وهو الذي قصد الشيخ هنا فهو معنى معنى حدث بعد الافتراق الذي وقعت في هذه الأمة وقع في هذه الأمة هذا المعنى الثالث الذي هو صرف اللفظ أه؟ انتبهوا صرف اللفظ من الاحتمال الراجح الظاهري إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقتين به لو حالتان نعم. الحالة الأولى أن يكون الدليل صحيحا والصارف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح صحيحا ففي هذه الحالة يكون هذا التأويل صحيحا تماما لقريرا الحالة الثانية أن يكون التأويل لغير دليل الأحيان يكون مخالفا للدليل وهذا هو التأويل الباطل وهو الذي قصده الشيخ نحن قال وطرق التعرض له بالرد والتأويل يقصد رحمه الله تعالى تأويل فاسد نعم يقصد رحمه الله تعالى رد طريقة ومنهج المنحرفين في باب الأسماء والصفات وغيرها الذين أول النصوصة نعم أول النصوصة بحيث يأتي بعضهم مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى فيتأول النص الظاهر إلى معنى آخر بعيدا جدا فيقول استوى بمعنى استولى نعم تماما ويأتي إلى قول قول الله تبارك وتعالى بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشعر فيقول اليداني هما ماذا اليداني اليداني عنده هما ماذا هما, هما نعم هما القدرة اه تمام القدرة او النعمة او القدرة والنعمة فندل كيف أول هذه الصفات وهكذا فيأتي على كل صفة ثابتة، ها؟ فيقوم بتأويل إلى معان أخرى بعيدة، ها؟ هذه المعاني لم يدل عليها نص، وإن دل عليها فهي دلالة ضعيفة جدا وتأويل هذا مصادم للنصوص الأخرى ولمنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في إتبات هذه الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته وعلى ذلك فإن السلف رحمهم الله يتبتون الأسماء والصفات لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته دون تأويل ولهذا قال بعد ذلك والتشبيه والتمثيل أي التعرض لها بتشبيه ولا تمثيل وهذه إشارة إلى طريقة تالتة لبعض المخالفين من أهل البدع وهي الإتبات للصفات وهي الإتبات للصفات والنصوص الواردة فيها لكن مع الوقوع في التشبيه ها فما هو التشبيه ما هو التشبيه ما هو تعريف التشبيه ها التشبيه هو نعم هو ان يجعل ان يجعل ها ان يجعل صفة من صفات الله تمام أن يجعل صفة من صفات الله تعالى شبيهة لصفات من صفات المخلوقين أو بالعكس أن يجعل صفة من صفات المخلوقين شبيهة بصفات الله تعالى والأول كقول بعض أهل البدع لله يد كأيدينا والثاني كقول النصارى في عيسى حيث رفعوه وشبهوه بالخالق بالخالق تعالى فعبدوه تعالى الله عن قولهم علو كبير إن هذا هو التشبيه هذا هو التشبيه التمثيل التمثيل أن يجعلها مماثل له ولهذا يظهر بأن ليس هناك فرق كبير بين المماثل والمشابه إذن فالفرق بين التشبيه والتمثيل أن التشبيه إنما يكون في بعض الأشياء في بعض الأشياء وقد لا يكون فيها جميعا أما التمثيل فإنه يكون في جميع الأشياء فإذا قلت هذا مثل هذا فأنت تقصد أنه مات له تماما لكن إذا قلت هذا يشبه هذا فأنت تقصد أن بينها أن بينها أن بينهما شبها وبينهما أي أيضا فرقا وأهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم هم وسط هم وسط بين أهل التعطيل الذين دخلوا في التأويل والتحريف لنصوص الصفات وبين أهل التشبيه والتمثيل نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله وما أشكل وما أشكل من ذلك وجب إتباته لفظا وطرق التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته ها لمن نقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أطنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه العبارة للشيخ نقدامة فيها إشكال من جهة. أنه قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وطرق وترك, وترك التعود معناه. وسيأتي بعد قليل نقل من نقدامة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم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 فقال إمام أحمد لا كيف ولا معنى قد يظن البعض أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومثل بن قدامة في العبارة السابقة من القائلين بالتفويض في باب الأسماء والصفات أي إتبات ألفاظها فقط دون التعاوض لإتباتها حقيقة وإتبات ما دلت عليه من معنى يليق بجلال الله وعظمته لكن مذهبه إن مذهب التفويض مخالف لمذهب أهل السنة الجماعة ولم يقول به أحد منهم نعم ولم يقول به أحد منهم وإنما هو مذهب لطوائفا حرفت عن المنهج الصحيح لأهل السنة الجماعة وابن خدامته وكذا الإمام أحمد لم يقول بقول هؤلاء ها، فإن قول الإمام أحمد هنا لا كيف صحيح لا نكيفها وقوله لا معنى إنما يقصر به أننا لا نتعرض لمعناها بالتأويل والتحريف والتشبيه ونحو ذلك أي لا نظهر لها معنى يخالف ظاهرها الذي دلت عليه ولهذا قال إمام أحمد رحمه الله بعد ذلك ولا نرد شيئا منها ولا نرد شيئا منها ولا نود شيئاً ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذن هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله نعم فقد بين أن منهج السنة منهج السلف اتباع الصفات وإتبات الصفات لله سبحانه وتعالى هو إتباتها كما يليق بجلالته وعظمته وإتبات المعنى الذي دلت عليه والذي دل عليه النص وليس المقصود إتبات اللفظ فقط دون إتبات المعنى اللائق بالله تعالى نعم هذا نعم نعم الله في <تصفيق> والله قول الإمام مالك وإحنا الله قاعدة مذهبية يمكن أن نطبقها على جميع الصفات ترتاح إليها النفس <تصفيق> ويخرج المسلم من دائرة الإشكال. <تصفيق> Alla råkbar. قال الشيخ العمالة في دم في دم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علام على الزيغ وقالنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وتعالى وما يعلم تاويله إِلَّا الله. هذه آي من صورة العمان ويقوله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخه متشابهات لا تعاود ما من أن القرآن كله محكم كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته وكله متقن محكم وما وارد من أنه كله متشابه كما في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانية لأنه يشبه بعض وبعض في الإحكام والإتقام فهذا إحكام عام وتشابه عام يشمل القرآن الكريم كله في هذه الآية آية صورة العمان أخبرك تبارك وتعالى أن في القرآن آية محكمات وفي آية متشابهات فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن أهل الزيغ وابتغاء الفتنة يتبعون ما تشابه منه ثم وضح سبب ذلك بقوله سبحانه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة أي إرادة الفتن وإصالتها بين الناس لإغوائهم وإضلالهم، وابتغاء وتبغاء تأويله أي تأويل النصوص لتوافق ما عندهم، ثم قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ومعروفة أقوال العلماء في الوقف هنا، فسواء كان الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. أو على قوله والراسخون في العلم فإنهم مبنيون على معنى التأويل في الآية فإذا قيل إن معنى التأويل في الآية هو التفسير وما يعلم تأويله إلا الله أي تفسيره إلَّا الله فحينئذٍ يجوز الوصل يجوز على الوصل نعم يشوز الوصل الوصل الآية ها؟ لا نقف عند فأما الذين في قلوبهم زيغل فيتبعون ما تشاب منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم ها إذا فهم بأن التأويل المقصود به التفسير غنى يكون الوصل ها لأن الراسخين الراسخين في العلم يعلمون تأويل وتفسير القرآن الكريم تأويل وتفسير القرآن الكريم أما على المعنى الثاني المشروع عند السلف وهو أن التأويل هو حقيقة الشيء فيكون الوقف واجبا انتبه يكون الوقف واجبا على قوله, قوله إلا الله ويكون المعنى وما يعلم تاويله إِلَّا الله أي وما يعلم حقيقة هذه الصفات أو حقيقة ما أعدى الله للمؤمنين في الآخرة أو حقيقة ما أعدى الله للكفار في النار إلا الله ثم يقول والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فيؤمنون ويسلمون لكل ما جاء عن الله تعالى وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نقف عندها وهي ما هي مسألة ما هو المحكم وما هو المتشابه ما هو المحكم وما هو المتشابه ولجواب على ذلك كترى خوض الناس في هذه المسألة وخاصة من تعرض لمسائل علوم القرآن وذلك حينما يتكلم بعضهم عن المحكم والمتشابه في القرآن الكريم أقل من تعرض في كتبه للمحكم المتشابه في علوم القرآن ولم يخطئ في فهم هذه الآية وعلى سبيل المثال الإتقان للصيوط والبرهاد للزركش وغيره من الكتب التي تعرضت لعلوم القرآن لما جاءوا إلى هذه الآية وتكلموا عن المحكم والمتشابه هذه القضية نرجعها إن شاء الله تعالى إلى الحصة المقبلة سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يوفقنا وإياكم للعمل بكتاب الله جل وعلا وأن يصحح عقاعدنا وأن يتقبل مننا ومنكم وززاكم الله خيرا على حسن متابعتكم وتقبل مننا ومنكم إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن نفسنا من الشيطان ونجد الله تعالى أن يغفر خطعنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا بارك الله فيكم جميعا ونفع الله بكم وشكر الله لكم وتقبل الله منكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت اللهم أمين كما باركت على إبراهيم وأدي إبراهيم إنك حميد إنك اللهم وبحمدك أشهد إله إلّا إنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.